بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات مسجد القائم عليه السلام تقدم في رحاب ا ل م ن ا ج ا ت ا ل ش ع ب ا ن ي ة ل أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب عليه السلام للشيخ علي بن صالح الحجي والتي أ ق ي م ت في شهر شعبان المعظم من عام أ ل ف و ا ا ئ ة واثنين و ث ل ا ث ي ن ل ل ل ه ج مسجد ر ة في ا ق ا ئ م ع ل ي ه ا ل س ل ا م الحلقة ا ا ل س د س ة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آ ل ه الطيبين الطاهرين بحول الله تعالى ن أ خ ذ في هذا اليوم الحديث حديثنا السادس في رحاب ا ل م ن ا ج ا ت ا ل ش ع ب ا ن ي ة ل أ م ي ر المؤمنين علي بن أ ب ي طالب عليه افضل ا ل ص ل ا ة والسلام وتحدثنا في ا ل ع ب ا ر ة ا ل د ع ا ئ ي ة ووقفت ثوابي مستكينا متضرعا بين يديك مستكينا لك متضرعا إليك راجيا لما لديك لك لما وعلى هذا بعد أ ن أ ك د ن ا أ ن ا ل أ د ب و ا ل ت أ د ب مع الله تبارك وتعالى من أ ص و ل هذا القرب من الباري جل وعلا ومن أ س ا س ي ا ت حصول إ ق ب اقبال ل الله تعالى والذي ل ل ن ا هو م ط من م ط الله ب ا سيما في في ليلة النصف أو ليالي القدر إن شاء في ليلة ل ل إن أو تعالى أو غيرها من هذه الليالي لأنه قلنا وأقبل فالأدب غيرها الليالي فيما علي هذه جاء قلنا من من العوامل إ ض ا ف ة ل ل م ن ا ج ا ة سنشير اليوم إ ل ى حال من أ ح و ا ل الداعي والتي لها ا ل أ ث ر الكبير في حصول هذا ا ل إ ق ب ا ل إ ن شاء الله من الباري جل وعلا وهي من خلال مستكينا لك ومن خلال متضرعا إليك. الاستكانة الباري وعلا خلال خلال طبعا جل لك إليك وهي من المسكين ت يعني ليس من المسكين المسكين الذي ليس عنده شيء واختلف العلماء في أ ن ه هل أ ش د حالا الفقير أ م المسكين صار ا خ ت ل ا ف لكن على كل حال المسكين حاله ليس أ م ر ا سهلا إ ذ ا قلنا أ ن ه الذي لا يملك شيء لا يملك قوت زن أ م ا المستكين الذي منه الاستكانه فهو أ ش د قالوا لاحظوا في د ع ا كوميل ب د أ بالمسكين ثم المستكين وكما قال أ ي ض ا أ ه ل ا ل ل غ ة ز ي ا د ة المباني تزيد المعاني اي فكلما مثل مثلا أ ق و ل قاتل غير ق تال ز ي ا د ة في المبنى فيصير أ ش د جزار مثلا وهكذا إ ذ ن ا ل ا س ت ك ا ن ة ح ا ل ة ع ا ل ي ة عند الداعي و ا ل ا س ت ك ا ن ة يتحقق فيها الانكسار طبعا تبارك العبد نعني المعنوية يعني وتعالى لما نقول هنا المسكين والمستكين لا من الجهة الحسية تمام وإنما من جهة المعنوية يعني الافتقار إلى الله تبارك وتعالى والاستكانة إليه والانكسار الانكسار إذا نحن نقول من من من حصل إلى إليه جهة سواء على ذنوبه أ و سواء على ت أ ل م ه ل ل آ خ ر ي ن أ و للمظلومين أ و غير ذلك حصلت الاستكبر أ و على أ ب ي عبد الله الحسين حصل الانكسار فقد ورد الله عند ا ل م ن ك س ر ة قلوبهم ولهذا نؤكد على أ ن م س أ ل ة الانكسار م س أ ل ة م ه م ة من خلال هذه القضيه ة قالوا أن ن ا ك صانع أ و ا ن ي ف خ ا ر ي ة صانع أ و ا ن ي هذا الصانع عنده تلميذ تدرب عنده وعلمه وتدرب عنده وكان موهوبا بعد ف ت ر ة طمع هذا التلميذ المتدرب أ ن يفتح محلا له خاص يعني قراح اكسب أ ك ث ر أ ن ا ا ل آ ن بعد أ ن ا صرت أ ق د ر أ ن ا أ س ت ا ذ ا ل آ ن فقال له ا ل أ س ت ا ذ يعني أ ح ت ا ج إ ل ى أ ن أ و ف ر غيرك انتظر قال لا لا انتظر خلاص أ ن ا أ ر ي د أ ن أ س ت ق ل ما يجبره طبعا على العمل معه ففتح له محل خاص وصار يعمل ليبيع فوجئ ب أ ن ه لا يحضر الناس يشترون عنده إلا قليل نادر عنده إلا و لا زالوا يذهبون إ ل ى المحل ا ل أ و ل المن هو الذي كان يعمل ا ل أ ش ك ا ل ا ل ج م ي ل ة وكذا فاستغرب من ا ل أ م ر فعاد إ ل ى الاستاذ أ س ت ذ أقبل أقبل أ عليه ل شوف علي. و ا الآن سيخبره بالسبب قال له حصل هكذا وهكذا ما هو السبب والسر قال بما أنك أقبلت علي أنا أقبل عليك. ها؟ وأخبرك الآن السبب الأول السبب له حصل أقبلت علي أقبل عليك أنك سيخبره وأخبرك هو أ ن ك كسرت قلبي أ ن ا أ س ت ا ذ لك كسرت قلبي فحرمت التوفيق حرمت ت ا ل والسبب ف ي ق نعم و الثاني أ ن أ ن ك تجيد صنع ا ل أ ش ك ا ل ا ل ج م ي ل ة ولكنك شيء لا تجيده وهو ع م ل ي ة النفخ يسمون ه النفس هذا أنت ما تجيده ما أنت هذا ل خ ا ص ي ة م ع ي ن ة لم أ خ ب ر ك بها ولكن بما أ ن ك أ ق ب ل ت س أ خ ب ر ك بها ا ل آ ن فعلا علمه كيف يتمم ع م ل ي ة الطبخ والنفخ لهذه ا ل أ و ا ن ي فبعدها عندما فتح المحل قال ا ل آ ن أ ن ا راضي خلاص أ ن ا ا ل آ ن راضي منك م اذهب أنك قبلت فعلا فتح المحل فتوافد الناس وربح الكثير ووفق بعد ذلك إ ذ ن أ ح ب ب ن ا أ ن نشير إ ل ى هذه ا ل ق ض ي ة في ا ل ا س ت ك ا ن ة أ م ا التضرع فهو مشتق من الضرع ا ل ضرع الشاه أ و ضرع الناقه و أ ظ ن أ ن ه لا نحتاج إ ل ى بيان الكثير من الكلام ل أ ن وليد هذه ا ل ن ا ق ة أ و الشاه كيف يتعامل مع الضرع التعامل هذا اشتق منه فصار تضرع يتضرع إ ل ى هذا الضرع كيف يتعاهده باهتمام كيف لا يستغني عنه هذه م ه م ة جدا كيف الصغير مفتقر إ ل ى هذا الضرع فعاش ح ا ل ة التضرع و ا ل أ م توليه كامل ا ل ع ن ا ي ة وتلقمه من ذلك الضرع ومن ذلك اللبن تمام شوف لاحظ يقول اميرون ينبغي أ ن يكون الداعي متضرعا إ ل ى الله تبارك وتعالى إ ي م ا ن ا منه ب أ ن ه غير مفتقر عن الله ولا طرفه عين ولا ط ر ف ت عين و أ ن يعيش هذه ا ل ح ا ج ة الحاجة والافتقار الدائم إ ل ى الله ت ب اذا ر ك وتعالى إ عاش هذه ا ل ح ا ل ة وهذا التضرع هو أ ي ض ا سيحظى بعطاء وسيعطيه الباري ما يربيه لكن ليس في ا ل ح ا ج ة ا ل م ا د ي ة فحسب طبعا وإنما في جميع وإنما كما هي الأم شؤونه تلقم في هي الابن او حتى ب ا ل ن س ب ة للحيوانات ت ل ق م ه لبنا و ت ل ق م ه حبا وحنانا وعاطفه وقربا تمام اذن التضرع ا ل ح ق ي ق ة شيء ي ن ش أ من إ ي م ا ن ا ل إ ن س ا ن بافتقاره إ ل ى الله الغني تبارك وتعالى نعم فشوف ا س ت ك ا ن ة وتضرع ا ل ا س ت ك ا ن ة حققت قبول من خلال المثال قبول ا ل أ س ت ا ذ عندما جاء إ ل ي ه فالقبول ا ل ل ي احنا قلنا نريد الله يقبلنا في شهر شعبان في ل ي ل ة النصف في ليال ي القدر إ ن شاء الله تعالى نريد هذا القبول بل نريد اقباله تبارك وتعالى ف إ ذ ا سنسعى أ ن نحرك جانب الاستكانه وجانب التضرع هذه ا ل ا س ت ك ا ن ة أ م ا ن ت ي ج ة التضرع فهو ا ل إ ج ا ب ة ل أ ن التضرع ينطوي فيه الاضطرار والاضطرار ي و ل ي للتضرع م ا يخالف إ ذ ا واحد مضطر يقوم ي ض ر ع تلقائيا يعني في تلازم أريد أقول بين المضطر وبين المتضرع التضرع والاضطرار هما إ ذ ا متلازمان و إ ذ ا حصل الاضطرار ماذا يتحقق ا ل ا س ت ج ا ب ة قلنا أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء احسنتم وأيضا يتحقق شيء آ خ ر وهو إ ذ ا ا ل إ ن س ا ن يقول العلماء وصل إ ل ى حال الاضطرار الخير ي أ ت ي ي أ ت ي إ ل ي ه يصل إ ل ي ه ولذا قالوا إ ذ ا اضطر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى أ ن يريد مرشد له يقربه من الله تعالى و ص ا ل عند الاضطرار سيجد عنده المرشد الذي ي أ خ ذ بيده إ ل ى هذا العالم الجميل و إ ل ى ما فيه الخير تبقى ن ق ط ة أ خ ي ر ة قبل أ ن أ خ ت م وهي أ ن ه لا بد أ ن نفرق دائما بيننا وبين المعصومين عليهم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام الحال ليس واحد فالمؤمن وكذا ا ل م ؤ م ن ة يعيش حال الاضطرار غالبا في ا ل ش د ة الشدة في الشدة يعيش حال الاضطرار غالبا نعم ولكن المعصوم يملك مقام الاضطرار في كل آ ن نعم في ا ل ش د ة وفي الرخاء م ث ل احنا بالرخاء يتمرد يبتعد عن الله تعالى بل قد يقول قال إ ن م ا أ ت ي ت ه على علم عندي لما صارت عند ا ل أ م و ا ل م ي ت بس في ا ل ش د ة فلما نجهم الى البر إ ذ ا هم يشركون تمام؟ فالمقام غير الحال المقام كاملا عند المقام ولهذا أ س أ ل ك تقول بالمضطر الذي إ ذ ا دعاك ب اجر ل له المقام أعلى م ض ط ر رتبه هذا في أ الله فرجه فالذي إ ذ ا دعاك أ ج ب ت ه لانه عنده ومن هنا نستنتج أ ن المعصوم دائما مستجاب الدعاء صحيح مستجاب الدعاء منها الباب نقول ل أ ن ه مضطر دائما و أ ب د ا アメージーブルもたら、いだだあ、ほいし س ふす。アメー ر ーブルもたら、い ي だあ、ほいしゅふす。アメージーブルもたら、いだだあ、ほいしゅふす。あらまくしゅふ ي んな、ي う、あわん、ジャ ل ー、あん、もあみねん、あわん、もあみな、あわん、あわん、あわん、あわん、あわん、あわん、あわ ا あわん、あわん、あわん、あわん、あわん、あわん、ا ل ん、あわん、あわん、あわ、あわ、あわ、あわ、あわ、あわ、ا わ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、ي ك أمن الل الله. الله, الله في أرضه أمير و ع ل ى ا ب ن ك ا ل ب ض ع ة ا ل ط ا ه ر ة ا ل م ع ص و م ة ف ا ط م ة عليه السلام و ع ل ى ا ل م ة م و ل د كوسلام ع ل ى آل ي ا س ي ن و ر ح م ة الله و ب ر ك اللهم ت ه ا ص ل ع ل ى م ح م د و آ ل محمد اللهم ك ن واليكال ح ج ة ص ل و ا ت ك عليه وسلم 「ありがとうございました」 حتى تسكنه أ ر ض ك ط و ع ا وتمتعه فيها ط و ي ل ة برحمتك يا ارحم الراحم إ ل ى ادوين ودويكم ولقضاء الحوائج والشفاء المرضى رحم الله من هذا ا ل ف ا ت ح ة مع الصلاه مع تحيات تسجيلات مسجد القائم عليه السلام